وبعد الأسماء يضف أبدا وبعد ذا قد يتلب wa qabl la fi ilahi rabbam mutajaa aliku wa تتو مملكي ديوان وهو ان ما قبلوا من دمى فعل أو فعل أو فعول في تسوّت عن صعين